يعرض المجرمون بصمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلات ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ سُبْأٍ أَذَائِرَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تَجْرِي مِنْ بِكُمَا تكذبان ذَوَاتَا أَسْنَانٍ فَبِأَيِّ آذَانٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَهِينَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آذَانٍ رَبِّكُمَا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 إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان ثان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ناطقهان فبأي آلاء ربكما تكذبان